كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إن كنتم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 الَّذِي بِبَكَّةَ مَبَارَكًا مُّبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا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 مَن آمَنَ تَبَغُونَها عِوَجًا وَأَنتُم شُهَداءُ وَن الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فاللف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَلَتَكُوْنَ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ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 قُنتُم خَيرَأََُّة أُخْررجَة لَِّا سِأمررونَ بالِالمَعْرُوفِ وَتَْهَونَ عَمُنكَرُ وَتَْهَونَ عَن الْ المُكَرِ وَتُؤمنِنونَ بالِالل وَلَ آممَنَ أَهْلُ الْكِتابابِ كَانَ خَيرَ لهُ مِنْهُممُؤمنِونَ وَأَكسَرومُ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 وَهَذِلَّ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يعتدون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 وَيُسَالِعونَ فِي الخَراتِ وَأُولائِكَ مِنَ الصَّالِفين وَمَا يَفعلوا من خَيرِم فَلَ يُكفَرُ وَلَّهُ عَمُم بِالمُتَّقين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 كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ييا أَُهََّينَ آممَنوا لاَا تَتَّقِذُ بِطانَةَ مِنْ دُكُمْ لا يَأَلونَكُمْ خَذَلَ لَا يَألُونَكُمْ خَبَالَهُ وَدُّ مَا عَنِتُم قَدَبَدَة الْ البَغْضُاءُ مِنْ أَفْواهِهِم وَماَا تُخْفِي صُدُورهُم أَكْذَرُ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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَمَّ عَلَيْكُمْ وَإِذَا خَلَوْا عَنكُمْ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْكُرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُم رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ من نزلين بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسوّمين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَهِنَ قَلْبُ خَائِفٍ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 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر والراء والضراء والكظمين الغيظ والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا او فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ مغفرة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمَنُوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين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 فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 سَنُ الْقيفِي قُل بِالَّذين كَثَرٌ وَعبَ بِمَا أَشَكُ بِالل بِمَا أَشْرَكُ بِلهِ مَا لَمْ ينَزِل الْ بِهِ سُن القَانَا وَمَأوهُم النَّارُوَ بِسَّمَثُ الظَّالِمين وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ اذتحسونه بإذنه حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم, فأثابكم غما بغما لكيلا لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فاتَكُم وَلا ما أَصَابَكُم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى يَغْشَطَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ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 وَلِيَ بَيْتَ لِيَ اللَّهُمَّ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ, إنما استزلهم الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ ما وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه خير ورحمه خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم لا الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ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 وَسَتَرَى عَن انْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَارْحَيْن بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا, ألا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ ان الله وفضل وان الله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقى اجر عظيم الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاحشوهم ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم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 وَلَهُ عذاَابُم مُهين فكَانَ اللهَّهُ لَذَرَ الْمُؤمنِينَ على مَا أَنتُمَ عَلَيْهِ حتىَ فَتَّ يَمِيزَ الْ الخَبثَ مِن الطييبَة وَمَا كانَانَ اللهَّهُ لُقَلِعَكُمْ علىى الغَيبِ وَل اللهَّه يَجِتَ بِي مِروسُ لِمَ شَ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 وَلِلَّهِ ميرَثُ السَّمواتِ وَالْأَررض وَلَّهُ بِمَا تَععملَلونَ خَبير لََدَ زَمِعَ اللهَّهُ قَوْول الَّينَ قَاوا إِ اللهَّه فَقيروا وَنَحْنُ أَغْنِيَ سَنَكْتُبُ مَا قَاُ وَقَدْ لَهُمُ الْأَن بَِا بِغَيْرِ حَِّ وَنَقُول وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ قُلْ قَدْ جَاءَكُم مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا, جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 لا توبوا لهن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعوا ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين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 ذٰلِكَ سَمَاء يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَسْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُ مَذااب لم وَلَِّهِمُلكُ السَّماواتِ وَالْأَرض واللَّهُ عَ كُلِّ شَيئم قَدير إِ فِي خَلْْقِ السَّماواتِ وَالأَررض وَْتِن فيِي الليلِ وَ غارِلَ آيات لآياتِ لأولي الألباب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 سبحانك فقنا عَذَابًا النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك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 أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا, وأوذوا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 لَا يُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ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 خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أن ذَهَبَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ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 وَآتُن النِسَ أَفَدُ قاتِهَِّ نِحلَ فَإِنطِ بِنَ لَكُمْعَن شَيئٍ مِنْهُ لَفْسَم فَكُلُوه فَكُلُهُ عََنِي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 إِن آ نَسْتُم مِنهُم رُشْدَم فَدَفَعوا إلَيهِمْ أَملَهُم وَلَا تَأقُلهَا إسرَثَ وَبِدَارًا أَ يكذَرُ وَمَنْكَانَ غَنيم فَلْيَسْتَعفِف وَمَنْ كَانَ فَقرا وَمَن كَانَ فَقيرًا فَلْيأْقُل بِالمَعرُوف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 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مما, مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 إِن كُ نِسَأَم فَوْوقثْ نَتَْنِ فَلَهُ نثُلُثَ مَا تَرَك وَإِن كََتْ وَاحدَةً فَلَهن النِصْفْ وَلِأَبَ وَإيْهِ لِكُلِّاخِدٍ مِنهُ مَّدُسُ مَِّا تَكَ إ كَان إِ كَانَ لَ وَلَدَ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 فإن كان لكم ولد فله الثمن مما تركتم من بعد وصية ان توصون بها او دين وان كان رجل يرث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلك واحد فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ الله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 وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُنُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ فَإِنكَرِهْدُمُهَُّ فَسَأَ تَكْرَهُ شَيْاب فَسَأَ تَكْرَمُ شَيْئَو وَيَجَعل اللهَّهُ فِي خَيرَ كَفِرَا وَإِنَّ رَتتُ مُسْتِبَدَالَ زَووجٍ م كَانَ وَآتَييتُمْ إحْدَهُ لَقِطَرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئَا أَتَأخُذُونهُ بُهتَانَوا وَإِثمَمُّ بِنَا وَكَييفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْضَا بَعْضُكُمْ إلَ ذَعضِي وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ وَأَخزْنَ مِنْكُم ميثاقا غليظا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 أّمَتعَلَيْكُمْ أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُم وَأَخواتُكُم وَعََّ تُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الأخْ وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتُ أُخْتِ واخواتكم من الرضاعه واممات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ نَفَلاجًا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا